فأمسكوه النبى معروف أو فارقه النبى معروف وأشهد وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعرض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا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 ومن يتق الله يكف عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا ولا تضرهم لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى حتى يضعن حملهن فإن أضعن لكم فأتونهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسذتم فستضيع له أخرى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 فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتنو عليكم رسول يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا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 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحق بكل شيء علما